وكذبوا بآياته اولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه وفي هذا تحذير من الكفر وتحذير من الصد عن آيات الله لأن الإنسان إذا كان ديدنه ذلك كان في النار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 ما انعم الله به عليكم من الامن والالقاء الخوف في قلوب اعدائكم حين قصدوا ان يمدوا ايديهم اليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون بتحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية إذن في هذه الآية الكريمة الأمر بذكر نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح وان يستذكر الإنسان نعم الله ليباشر بأداء شكرها وجاهت هذه النعمة خاصة إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكشف أيديهم عنكم ثم قال واتقوا الله يعموما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمر بالتوكيل على الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثنى نقيبا وقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 واعطيتم زكاه اموالكم وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم وعظمتموهم ونصرتموهم وانفقتم في وجوه الخير فاذا قمتم بذلك كله لا عنكم السيئات التي ارتكبتموها ولا يوم القيامه جنات تجري الأنهار من تحت قصورها فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبسبب نقضهم العهد الماخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظه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 ولا تأخذهم وأصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين من فوائد الآيات من عظيم إن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم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 في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية تم مجلس اليوم والحمد لله تعالى سائلين المولى عز وجل أن يحفظنا واهلينا من السيئات وأن يسلمنا ويجنبنا السوء والضرر ونحن في يوم جمعتنا هذه وفي ساعة الإجابة نسأل الله تعالى أن يجعلنا على الهداية والصراط المستقيم حتى نلقاه يوم الدين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته